فإذا أُذِيَ في الله جعل فترة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم فوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 Tamm Allah yunshi'un nasha al-akhir. Inna Allah 'ala shay'in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 لا آيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن العالمون خلق اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً للمؤمنين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِم الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 كل نفس ذائقة الموت،, الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة.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 فأنا يهفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويخدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به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 ليكفروا بما آتينهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو يروا أن جعلنا حرما آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ مُّحْسِنٌ